وأطيعوا الله ورسوله ولا وَلَا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئا سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ ذين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإن نجا لكم فلما ترى ثانينك فر على عسبيه وقال اني بريء منكم وقال اني بريء منكم انني ارى ما لا ترون اني اخاف الله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 ولو ترى إذ يتغفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأببارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كذب آل فرعون والذين من قبلهم كفوا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب